إذ جعل فيكم أميرا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا مَا ما لم يُبتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم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 فإن يخرج منها فَإِنَّ دخلون قال رجلان من الذين يخافون أدنى من الله عليهم قد خلو عليهم الباب قد خلو عليهم الباب فإذا دخلتم فإن لَكُمْ غَالِبٌ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فاذهب انت وربك فقاتلا فاذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي وأخي فَفَرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ قَالَ فَإِنَّهَا مُحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُنَّ فِي الْأَرْضِ فَلا تَسْعَ عَلَى الْقَوْمِ فَاسِقِينَ وَأَذِنْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا بِذِقَّرَ قربا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أتبع أن أبيثمى وإثمك إني أريد أتبع أن أبيثمى وإثمك فتكون من أصحاب النعيم.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 وَسَاعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا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 يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.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 لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتغوا بآيات ثمن قليل ومن لم يحكم بما أزل الله ومن لم يحكم الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فِيهَا أن النفس بالنفس والعين بالعين والألف بالألف والأذن بالأذن والسنة بالسنة والجروح قصاص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 وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التورى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الدَّوْرَاتِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ وأنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب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 لكل جعلنا منكم شريعته ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات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 وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله لقوم يقنو.